والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 يُرسلوا عليكم أجواض من نار ونحاس فلا تَصِرَنَ فَبِأي آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَذِهَانٍ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتان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 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانٌ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 فبأي آل ربك ما تكذبان مدهامة فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان ضباختان